جزء. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وَكَذَلِكَ جعلناكم امه تنوسا لتكونوا شده على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعل القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وان كانت لكبيره الا على الذين هدى الله فما كان الله إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَاطِرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرًا وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ فَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ولين تيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلك وما أنت بتابع قبلة وما بعض بتابع قبلة بعض ولين اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين أوتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَا يَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُنَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شطر وَإِنَّهُ لِلْحَقِّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِيُتِمَّ نِعْمَتِي وَلِيُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ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 وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم سلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ وِيَعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمًا وَمَا تَتَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْضِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ, أولئك يَلْعَ إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وكفروا أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدنا فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم يوظروا وإلهكم لا واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء وما انزل الله من السماء من ماء فاحيا به بعد موتها وبث فيها من كل دابه وتسريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دول الله أندادا يحبون وكحب الله والذين آمنوا وشدوا حبا لله ولم يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب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 ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لك عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفنا عليه أبانا أولم كان أبانهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونضاء صم بك من عمي لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كل من الطيبات ما رزقناكم واشكروا لله كتمية وتعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عادي فلا إثم عليه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 فالملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذوي واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب ويقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عهدوا والصابرين في البأساء والبراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا أولئك هم المتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم السيام في الكتب عليكم الصيام في القتلة الحرة بالحر والعبد بالعبد والعُثة بالعُثة فمن عفية له من أخي شيء فالتبع بالمعروف واداء ليم إحسان ذلك تخفيف من ربك ورحمة فمن اعتذى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياتي أولي الباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حذر حذكم الموت إن ترج خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فَمَن بَدَّلَهُم بَعْدَ مَا سَمِعُوهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ فَمَن خَافَ مِن مُّوسَىٰ جَلَفْنَا وَإِثْمُهُ فَأَصْلَحَ بَيْنَهُم فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريدا وعلى سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقون فدية وطعا مسكين فما تطوع خيرا فهو خير له وأن تسوموا خير لكم إن تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن ذا للناس وبينات من الهدى والفرقة فما شيد منكم الشهر فليصمه فَمَن كَانَ مَرِيضًا على عَلَى سَفَرٍ من مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ الله اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا أحل لكم ليلة السيام رفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنت لباس لهم علم الله أنك كنتم تختارون أنفسكم فتاب عليكم وعفو عنكم فالآن باشروا هن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم تمنوا إلى الليل ولا تباشروا هن وأنتم عاكم فولا في المساجد فيك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدنوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون يسألونك عن الله قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر ما واتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون فقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث ثقيفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم الفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فَايْقَاتِلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ الله رَّحِيمٌ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ الشَّهْرُ الْحَرَامُ الشَّهْرُ الْحَرَامُ مِنَ الشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَن اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ ما واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وافقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم من التالكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين ويتموا الحج والعمرة لله فإن احسرتوا فما استيسر من الهدي ولا تحرقوا روسكم حتى يبلغ الهدي محله فما كان منكم مريدا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا ميتم فما تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسرا من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك كاملة ذلك لمن لم يكن آله حاضر المسجد الحرام فاتقوا الله وعلموا أن الله شديد العقاب الحج شر المعلومات فمن فرم فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلم الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرم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 ولا كلام نسيب مما كسبوا والله سريع الحساب واذكروا الله في أيام معذوذة فما تعجل في يومين فلا إثم عليه وما تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو لد الخصام وإذا تولى سعاف الأرض ليفسد فيها ويهلك الحاف والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قل له اتق الله خذته العزة بالإثم فحسبه ولا ولبيس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رءوف بالعبادة يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إن لكم عدوا مبين فينزلتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتي الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور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 وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلى الذين أوتوا من بعد ما جاءتهم البينات باقيا بينهم فإذا الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أم حسبتما تدخل الجنة ولما يأتيكم مثال الذين خلوا من قبلكم بستهم الباساء والدراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نسر الله ألا إن نسر الله قريب يسألونك ماذا ينفيقون قل ما أنفاقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتام والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم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 والفتنة الأكبر من القدر ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيامتوا كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين أجلوا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله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 ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لو خير وإن تخالطوهم في إخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعوه إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيد قلهم أذن فاعتزلوا النساء في المحيد ولا تقربهن حتى, حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهيرين نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم الناشيتم فقدموا لي أنفسكم واتقوا الله وعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عردة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤخذكم الله باللغو في إيمانكم ولكن يؤخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم للذين يؤلون من نسائهم تربسوا أربعة أشر فيفاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزم الطلاق فإن الله سميع عليم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 والله عزيز حكيم الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان فلا يحل لك ما تأخذوا مما أتيتمهن شيئا إلا أن يخاف أن لا حدود الله فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليه فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فيطلقها فلا تحين له من بعد حتى تنكح زوجها غيرها فيطلقها فلا جنح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيم حدود الله فتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون وَإِذَا أَتَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغَنَا جَلَهُنَّ فَأَمْسِكُهُنَّ بِمَعْرُوفِ لَوْسَرِّحُهُنَّ بِمَعْرُوفِ وَلَا تُمْسِكُهُنَّ دِرَارًا لِتَعْتَذُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدَ ظَلَمَ نَفْسًا وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ عُزُوَا فاذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَإِذَا تَلَقَّتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْزُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يَعْمَلُ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ ذلك أَزْكَى والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والوالدات يرضي عن أولادهن حولين كاملين لمن أراد يتم الرداع وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثذاله فإن رَادَ فِصَالًا عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ والذين يتفعون منكم ويذرون أزواجا يتربسن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة فإذا بلغنا أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عردتم بهم من خطبة النساء وإكنات في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عودة النجاح حتى يبلغ الكتابا جنة واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم لا جناح عليكم إيا تلقتوا النساء لم تمسوهن أو تفردوهن أو تفردوهن فريدة فمتيعهن على الموسع قدره على المختير قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن تلقتواهن ميا قبل أن تمسوهن وقد فرتم لهن فريدة فنصف ما فرتم فنصف ما فرتم إلا أن يعفون أو يعفوا الذي بيده عقدة النكاح فَإِنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ و وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَوَاتِ الْمُسْتَأْمَنِ لِلَّهِ فإن خيرتم فرجالا أو ركبانا فإذا ميتم فاذكروا الله, كذي... الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتأفون منكم ويذلون أزواجها وسينة لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجنا فلا جناها عليكم فيما فعلنا في أنفسهن إن من معروف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 أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَأِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لنبي الله لنا لَأَرْسِلَ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ أَلَعَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ ألا, أَلَّا تُقَاتِلُوا قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وقد أخرجنا من ديارنا وبنائنا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 له الملك علينا ونحن حق بالملك منه ولم يؤت من المال قال إن الله استفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليك وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أياتكم الطابوت فيه سكينة من ربك فيه سكينة من ربك وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمل الملائكة إن في ذلك الآية لكم إن كوت مؤمنين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 قال الذين يظنون أنهم ملاق الله كم من قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانسرنا, وانسرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود الجالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعدهم ببعض لفسدت الأرض ولكن, ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ